Book 2 awesome. 58 58 58 <تصفيق> دييلوفي تيلا اجزاء الجسم اجزاء الجسم يا <تصفيق> צרת ارسم رجلا ارسم رجلا ارسم <تصفيق> رأسه الرأس أولا, الرأس أولًا. <تصفيق> الرجل يرتدي قبعة <تصفيق> Al ša'ru ahad. Al ša'r la ahad. Uši se također ne vide. Al uzunan la jara'hu ahadun ajdan. Al adhnan la ahad ajdan. Leđa se također ne vide. Al zahru la ahadun ajdan. الظهر لا يراه احد ايضا يا ترتم اوشي ارسم العينين والفم الرجل يرقص ويضحك يرقص ويضحك مشكارتس إيما دوغ نوس الرجل له أنف طويل الرجل له أنف طويل اون نوسي ستاب هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه عصن اون تاكوذر هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي حول العنق الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد روكس سناجنة الذراعان قويتان الذراعان قبطان نوكس تكوجر سناجنة الساقان أيضا قويتان الساقان أيضا قبطان, الساقان أيضا قبطان. موشkarac je od snijega. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. On ne nosi i mantil. هو لا يرتدي bantalonan, bintalan ولا معطفا. هو لا يرتدي bantalonan ولا معطفan. Ali muškarac se nesmrzava. Lakin el režul la gajru bardan. On je Snješko Bjelić. Hova režulun min felž. Hova min el